İnne k ant al rabbana İnne k jam'ul nasi, yomilla rıb fiih. İnna la al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 إن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم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 وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا مُصَدِّقًا بكلمة من الله وسيدا وَحَصُورًا ونبيا من الصالحين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 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّقَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 Qul amanna billahi, wama anzil علينا, wama anzil alla Ibrahim, wa Ismail, wa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 والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُلَاءَكَ هُمُ الضالون انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ اللَّتِئِبِ رَاهِمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَضْعَلِ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 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْتُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب بكله وتؤمنون بالكتاب بكله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قالوا عبُدُوا عليكم الأنامل من الغيظ قُلْ موتُوا بغيظِكم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 وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينقون في السرّ والضرّ والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.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 سنُلقِي في قلوبِ الَّذينَ كفَرُوا الرُّعبَ بِمَا أشْرَكُوا بِمَا أشْرَكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطانُ وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَبِأَسَمَتْ وَالظَّالِمِينَ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 والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن استزلهم الشيطان إن مستذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 ''İnهم لن يضروا الله شيئا'' يريد الله ألا يجعل لهم حظا'' ''في الآخرة'' ''ولهم عذاب عظيم'' ''İn الذين اشتروا الكفر بالإيمان ''لن يضروا الله شيئا'' ''ولهم عذاب أليم'' ولا يحسبن الذين كفروا انما نوم ليلهم خير لانفسهم انما نوم لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين